اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وضربه إلى يوم الدين أما بعد فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المفتوح الذي نتناول فيه الحديث عن المنظمات الخفية هذه المنظمات اليهودية التي تتحكم في هيئة الأمم المتحدة بمكر وخبث شديد أصبح مكشوفا لجميع دول العالم في المكر والاحتيال والخديعه واستغلال خيرات الناس وابتزازهم وإذلالهم من خلال ما يسمى بميثاق الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة والقانون الدولي وغير ذلك من هذه الألعاب التي ينبغي أن يتنبه لها الجميع حكاما كانوا أو محكمين الموضوع نظرا لخطورته يحتاج إلى كلام كثير يعني مش مجرد مجموعة حلقات استمرت على مدار شهر لا ده المطلوب كشف هذه الألعاب التي تمت في الاقتصاد في الإعلام وعلى النظم السياسية التي هيمنت على العالم وأذلت الدول الإسلامية والدول العربية على وجه الخصوص وإن العالم في دوله الخاضعة لميثاق الأمم المتحدة أو لهيئة المنضمة لهيئة الأمم المتحدة عدهم 193 دولة تقريبا هي دول العالم وصلوا الى درجه من العبث بهم ما لا يتصوره انسان فاحنا اولى الناس ان احنا نخرج من هذه الورطه الكبيره وهذا الفخ الكبير الذي اوقعنا فيه اليهود ومعهم مطاياهم من النصارى ونتصور المسألة تصورا دقيقا ونتعامل مع الواقع من خلال النظر إلى هذه الحقيقة إن هذا البعد أو النظرة اللي احنا بنشوفها دي بتخلينا نفهم الدنيا صح نقدر مدى التبعات اللي بتبقى على المواطن اللي بتبقى على الرئيس نفسه او الملك او السلطان او اي حاكم عندما يدرك هذه الامور وهل يتحرك ليقوم بخدمه بلده فنعاونه مع مراعاه هذا الفخ الكبير الذي نصبه اليهود على مستوى العالم بحيث نخرج جميعا كامه واحده يتشارك الكل في اعاده العزه التي من الله بها على اشرف امه فقال كنتم خير امه اخرجت للناس شوف لما ربنا يشرفنا نحن كمسلمين نزل القران بلسان العرب بلغه العرب وبالرغم من كده نبقى دول متخلفة دول رجعية ودول المكر والخديعة والكذب والغش والتدليس دول متقدمة متنوره ليبراليه علمانية إلى غير ذلك من هذه المصطلحات اللي بيسموها تقدمية أو انفتاحية فانعكست القضيه واصبح اتباع الشيطان اللي هم في اسفل السافلين كما وصف رب العالمين الشيطان اللي مصيره الى جهنم وان طالت به الحياه وكذلك جنوده يبقى لهم العلوم والعزه ومفاهيم العزة تبقى مقترنه بهم وهم المتفتحون والمتنورون وهم الذين يفهمون الحياة فهما صحيحا ويفهمون كيف يسيطرون وكيف يتقدمون ويبقى أصحاب الفضيلة الرب نشرفهم بهذا الدين يبقى هؤلاء هم المتخلفون والرجعيون أتباع الرسل الأنبياء أتباع محمد عليه الصلاة والسلام اللي هي أكثر الأمم وأشرف الأمم على الإطلاق بشرف اتباعها لنبيها محمد خير البشر العزة دي كلها الربنا ادهلنا تصبح زلة في المجتمع اللي احنا عايشين فيه وفي العالم اللي احنا عايشين فيه بسبب هذه المؤامرة الدولية المسمى بهيئة الأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة وهيمنة اليهود على ما يسمى بالشرعية الدولية احنا لما وضحنا المسألة وضحناها ببساطة شديدة قلنا العمده والشيخ الغفر خمس دول بتتحكم في العالم وفوقهم عرش اليهود طيب احنا بنوضح الكلام ده في صوره مبسطه حسيه معنويه تقدر تتخيل المشهد ان في واحد بيهيمن على مجموعه والمجموعه دي بتحكم في العالم كله الدول الخمسه الاعضاء في الامم المتحده من اللي بيسوق الامم المتحده اليهود طيب واحد يقول لك اللي بيحكم العالم الآن وبتحكم فيهم اليهود بس مش ظاهر يعني مش واضح أوي ان دولة زي اسرائيل هي اللي بتحكم في العالم كله الكلام ده يعني مش اش قدرنا نتصور ما هو لان انت لو درست الامور وشفت اتجاهات المنظمة الدولية وهي والشرعية الدولية وميثاق لهم المتحدة ودرست الكلام ده كله هتعرف ان لازم تكون هذه المنظمات منظمات خفية طيب عايزين نوضح اكثر المنظمات الخفية دي هل تتبعها صعب؟ لا مش صعب في ناس قاعدوا دور عليهم طالعين في اي صورة نظامهم ايه ازاي بيتخفهم ازاي بيقودوا دول العالم وتحكموا فيها سواء عن طريق المال او عن طريق الاعلام او عن طريق التحكم في الساسة بالاغراق الدول في الديون والهيمنة على كل رئيس وتهديده يعني دلوقتي هم لما يشوفوا واحد مثلا هذا الرجل كرئيس دولة بيقول لا وبيراعم مصلحة شعبه ومصلحة بلده ولا يريد أن ينساق خلفهم فتبقي القضية عندهم مسألة تدبير اغتيال أو تهديد باغتيال يعني لو سمعتوا مثلا كلمة قالها الرئيس السيسي بدنا نحفظ على طاعته لما راح أمريكا هناك وقعد مع أوباما والمجموعة اللي هناك شلة شيوخ الغفر اللي هم مطايا لعمدة الدول اسرائيل والصهيوني فبقول له انت منتش خايف ان يعملوا فيك اللي يعملوا في السادات هو في الحقيقة زي ما قال الرجل القتل الاقتصادي احنا نلمح له بالتهديد اللي يعملوا ممكن يعملوا فيك اللي يعملوا في السداء هم طبعا يقصد الإخوان والإخوان معروف ان هم عملاء واحذيه وخدم للعمدة والشيخ الغفر هؤلاء يخدمون اليهود ويخدمون النصارى ممثلين في أمريكا ممثلين في دول الاتحاد الأوروبي ومعروف الأمر ده واضح جدا جدا مش محتاج إلى يعني مزيد من البيان أو البرهان لأن كلامهم كله بيصب في مصلحة الغرب ومحبة الغرب هم وأذنابهم من العلمانيين ومن مين الأخ أبو معاز من الجزائر أهلا وسهلا يا أبو معاز أه يا معرفة كيف حالك الحمد لله الله حقيقي وبرد فيك أهلا وسهلا بيك أهلا شيخ لا أبو معاز من الجزائر يتكمن مع الشيخ ردواني الشيخ ردواني معاك تفضل مباشرة انت على الهوى أهلا كيف حالك يا يفيا يا ابا معاذ انا وجهك الله في والله الحمد لله احفظك وبرك فيك الحمد لله اريد ان اتكلم ثاني حول الموضوع الاخوان ايه يا ريت تكونوا معايا لو انتم اخذتوا سامعين اي موضوع الاخوان ماله نعم نعم أود أن أشكرك على قراءة الشيخ في ردك عن على من هذا الفات الإخوان المفلسون. الله يجزي الخير والبركات. أود, أود أي نعم نعم. أود أن أشكر ال أود الشيخ مثفركم على هذه القنات التي تعرض على أهل الحزبيين وعلى الصديق وعطف الذكرى الإخوان المفلسون. من حذى حذىهم، من من هذه من فاتن، الذي التقيده ذينا. أينه الله يحفظك. فرق المسيح على هذه النجدة. فرق المسيح على هذه النجدة جزاك الله خير يا أبو معاز الله يحفظك ويرق فيه أبو معاز يعني سعيد بالجهد المبذول في قناة البصيرة. وخصوصا في كشف ما يتعلق بالإخوان وخباياهم وطبعا احنا بنقول نحن نحاول بقدر المستطاع في هذه القناة كل الدعاء اللي موجودين في القناة مع إنهم كله إن احنا نكشف حقيقة كل متامر وكل ضال بحيث نرده إلى الحق ونأخذه إلى الصواب قد يغضب من الناس لكن ارضاء الناس في سخط الله عز وجل لا قيمه له على الاطلاق بل نرضي الله عز وجل وان سخط علينا جميع الناس فالله عز وجل يعلم نوايانا ويعلم مقصدنا واننا احرص على الاخوان من الاخوان انفسهم لانهم على ضلال مبين الان يتكلمون باسم الثوره التي مزقت العالم الإسلامي يتكلمون باسم الفرية الغربية اللي فيها الإباحية والانخلالية وتاجرون باسم الديمقراطية وتاجرون باسم الأمم المتحدة القوانين الدولية والمحكمة الدولية فرحانين أو أو يعني ان هم منظمة هيومان رايدس تبع اليهود وقفوا في صفهم هم وهما طبعا شريين زمم واليهود بيستغلوهم اسوء استغلال لانه خدوا فلوس المسلمين اللي الاخوان نهبوها من الاغنياء وهي حق محض للفقراء فعليهم من الله ما يستحقون وسيظل التاريخ يلاحقهم وسيظل تاريخهم الاسود يعني بصمه عار ووصمه عار في جبينهم مهما وصلوا ومهما علوا وان كان إن شاء الله احنا متوقعين الا يعلوا مره اخرى بعد كشف حالهم اللي ستروه على الناس على مدار 80 سنه انا بقول الاخ ابو عائشه من السعوديه اهلا وسهلا يا أبو عائشه الله يحييك طيب أيامك يا بكثير محمود الله يحفظك وبارك فيك يا عائشة الله يحييك وحييك ونقدم لكم ونقدر لكم من المدينة وهو الأطفال صحية الله يحفظك من مأرض الإيمان الحمد لله وهذا من طول الله سبحانه وتعالى ربنا يبرك لكم المدينة وساكن المدينة عليه الصلاة والسلام نعم. وصدق الله وصدق رسول الحق والحمد لله بدع نرى هؤلاء تنتشر شوكتهم وينقطع قرنهم وهذه البشره من الرسول عليه الصلاه والسلام شبابتي ف... عندهم نعم فما بقي عندهم الا المكر الان نعم وهذه البشرة من الخصوص عليه الصلاة والسلام. لكن مع الأصل لا يزال أناس عندنا وعندكم يرون أن أبحاث أقوى إيمان هو برصي إديه. وهذه والله برصك يعني من من المبصيات المبصيات المبكيات كما يقولون. نعم. والحمد لله عاليستنا بينت. أمور كبيرة وهذا والله سبحان الله أنا أرى هذه الفتنة رحمة من الله سبحانه وتعالى صحيح الحمد لله ربنا أكشفها نعم نعم نعم, نعم بينت حقيقة هؤلاء نحن قبل ثورة القراب العربي والله أنا يعني كنا نعطي يعني كنا نتعاطف ونقول لإخوان المسلمين هؤلاء إنهم مسلمين يتطبقون الشرح سياء فجاء الله سبحانه وتعالى بهذه الفتنة يميز حقيقة هؤلاء ولا كنت أص في العالم الإسلامي وفي السعودية في الدرجة الأولى أن تكون أن يكون مقرّر في في المرحلة ال المتوسطة لبيّن حقيقة هذه الكركة نعم يعني مثل ما كنا أول نتعامل مع إيران قبل قبل قبل مشاكل اليمن كانت ان الاعلام العرب كان يتحاشى يقولون دولة الجنبية دولة الجنبية تتذخم حتى ضرغ السير الجمعى وضرغ ان امر حتى الخطر فبدأ الاعلام يبين ويصرح باسم ايراد فمتى نحن نبين عن هذه الفرصة الى متى ونحن متكلم عن الراحة فكاننا كمع كمع الى متى لكن افقد من شرحه لا زال تحت الرماد جمر يا شيخ محمود نسأل الله سبحانه وتعالى أن, أن, أن, أن, أن يجبزه أكثر ما هم مزلودين الله يبارك فيك وإن شاء الله السحفون. ربنا سبحانه وتعالى لن يستحقون النصر الله الله يحفظك وبرك فيه ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله عز وجل على رؤوس الأشهاد أنا أعز أقول لكم لا تتصوروا مدى ردود الأفعال حتى في داخل المملكة العربية السعودية على مستوى العام إن القضية قضية فكر وكشف مخطط آثم يقوم به هؤلاء الخونه خوارج العصر بتوع الإخوان المسلمين المنتشرين في المملكة زي السوس اللي بينخر في جسد الأمة لدرجه ان الكشف بتاعهم ده احنا نقول لك فكريا بس مش اكتر احنا مش هنعمل فيهم حاجه للناس فكريا التعري الفكريه دي ادت بان صالح بن حميد اللي كان بيخطب الجمعه اللي فاتت في الحرم كانه بيوجه كلامه علينا في قناه البصيره وبنقول له يا شيخ صالح باذن الله تبارك وتعالى عورتكم وقرونكم ستقطع ليه؟ لان انتوا بتداروا على فضيحة عندكم بتداروا على حسن البنا، بتداروا على الإخوان لسانكم يتقطع وما تقدرواش تتكلموا على الإخوان كلمة مع ان انت لسانك طويل أو أو بتتكلم في داعش مع ان داعش هي منكم لكن صورة من صور اللعب اللي بتلعبوها زي ما بيلعبوها دلوقتي في ليبيا ان الصادق الغرياني جاي يتكلم عن داعش وهو اللي أيد فكرهم وهو اللي سمح لهم هناك وقالوا لا ده إخوانا في الله ألعبكم مكشوفة ومفضوح والحمد لله اللي بيعرفنا بالكلام ده المتصلين نفسهم الشعب السعودي العامي يعني محاولتكم وسكوت وصبر المسؤولين عليكم ده مش معناه ان احنا هنسكت عن فضحكم وعن فضح الاعيبكم الا ان تتوبوا الى ربكم وتقفوا مع أمتكم وتقولوا في الإخوان قولة الحق لازم وحتما ومش حنسبكم غير لما تقولوا في الإخوان قولة الحق إن هم خوارج العصر هم الذين أسسوا لهذا العالم الخارج التكفيري اللي احنا شفنا منهم ويلات شحنوا الناس في الصورات وباركتموها وأيتموها وأنتم أئمة في أعظم مكان وأقدس مكان في الحرم تفرحون عندما تعلو أمريكا إذا وقفت مع الإخوان حتى إن شيخكم القرضاوي يقول بالله عليك يا أمريكا أقف معنا يستنجد من امريكان ويستحلفهم بالله انهم ينصروا الاخوان في كل مكان لكن شيء عجيب جدا جدا جدا طالعين تكلموا على جيش مصر وعلى الرئيس السيسي في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نسال الله تبارك وتعالى ان يطهر الحرمين من دنسكم ومن رجسكم ومن خيانتكم ومكركم وأن يفضح أمركم على رؤوس الأشهاد والله سنقولها ولا نخشى في الله لوم تلاهن عن نقولها بصراحة وحنظل وراءكم إلى أن تظهر الحقيقة إما أن تتبرأوا من جماعة الإخوان ومن فكرها التكفير الخارجي وإما نحن وراءكم إلى أن تنطقوا بها أو يفضحكم الله عز وجل على رؤوس الأشهاد انا اسكت لغاية امتى ما هو عندنا في مصر سكت وبالنهاية سبحان الله وزير الاوقاف بدأ يتكلم بقى بالحقيقة حتى الـ الـ ويشرح كده بالتفصيل والاخوان كذا ووضعهم كذا وهم المتلودون هم كذا الرجل بيتكلم الوقت بالحقيقة ارى ان لو في واحد منكم على مستوى المسؤوليه ان بس يشرح كده على منبر الحرم المكي كلام حسن البنا ويقول الكلام ده حق ولا باطل وإن ده مصدر التكفير في العالم ومصدر الإرهاب ومصدر الدواعش ومصدر القعدة ومصدر جيش النصرة ومصدر كل خارجي تكفيري منبت خرب الأمة الإسلامية وجعلها أشلاء حسبنا الله نعمل وكل فيكم ربنا ينتيم منكم وممن وراءكم اللي هم وقاعوا عالم الإسلامي والدول العالم في الفخ أصبح ميثاق الأمم المتحدة من اتفاقيات العامة التي تسمى بالشرع بالشرعية الدولية والقانون الدولي فهو قانون دولي خالص من صناعة اليهود ومطاياه من النصارى دي صورة نقضية نحاول نتكلم عليها في الحلقة دي ونعرض إذا تيسر بعض الفيديوهات لأن الوقت دايما بيمر بسرعة في هذا الجانب لأنه مهم جدا جدا جدا شوف الصورة النقدية ديّ ولما كانت قواعد القانون الدولي تفتقد للسُرّة التشريعية الموجودة في القانون الداخلي لكل دولة نقولنا لعبة اليهود الكلام ده شرحنا منه لكن احنا عزني الجزء اللي هو متعلق بالونا المتحدة اليهود في البروتوكولات زي ما قلت لكم خطة التآمر اللي وضعوها في الهيمنة على العالم وتحول العالم للوضع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي بحيث يعلو اليهود ويسيطروا ويتحكموا في العالم كمنظمات خفية سرية وحقول لكم دلوقتي ملف عن ان شاء الله عز وجل اذا تأثر الوقت على هذه المنظمات الخفية السرية اللي هي منظمات العمدة يعني وقال نتكلم على العمدة فأقول لكم عمدة ميه بنجسد لك القضيه في لك العمده نيا اللي موجود في اسرائيل رئيس الدوله إسرائيل اللي هو اللي ماسك المنظمات دي كلها وهو اللي بيتحكم فيها اكبر جهاز استخبارات على مستوى التاامور والمكر والابليسيه اللي موجوده في العالم اللي هو الموساد الاسرائيلي الإسرائيل على علاقة بكل المنظمات السرية اليهودية دي كلها المنظمات السرية اليهودية اللي موجودة في العالم هنقول لكم تقريبا عشرة منها وشغالين ازاي وازاي ان هم بتحكمهم في توجيه العالم لما يسمى بالنظام العالمي والشرعية الدولية اللي اصبحت مفروضة على الكل قانون دولي احنا قلنا ان ما فيش قانون في بلد اعلى سلطة اللي هي رئيس الدولة لكن ما فيش رئيس للعالم ما كانش في رئيس للعالم فجمعوا 193 دولة واعتبروا ما اتفقوا عليه اسم الشرعية الدولية طب بس مين اللي بيتحكم في الشرعية الدولية دلوقتي في التصنيف مش دول العالم لا الرئيس بتاع دول العالم كلها مين الرئيس بتاع الدول العالم هو ده المنظمات الخفيه لان امريكا زي ما قلت لكم عامله زي مطية واحد بيوجهها هم عارفين انهم مطايا واللي بيوجهوا الامريكان يعني الشعب الامريكي اغلب التقارير اللي ذكرناها او الفيديوهات اللي ازعناها لامريكان بس ادركوا انهم مطايا فعندهم شيء من العزه شويه لسه في بقيه قليله جدا من الامريكان عندهم نخوه في حبهم لبلادهم عارفين ان بلدهم عباره عن مطيه مركوب لليهود والنصارى الصهاينة اللي بتحكموا في العالم كله عشان كده هم الناس دي بتتكلم وبتحربهم حرصا على بلادهم وحرصا الى العودة الى حتى الدين النصراني اللي بيه في الاندي لا يمكن ان يتحمل ما جاء في الكتاب المقدس سواء عند اليهود او عند النصارى ما يفعله اليهود الان من الصهيونية ومن غيرها ان هم اصلا التوراة دي مش اساس عندهم اللي عندهم تلمود والتلمود دي عباره عن بروتوكولات اللي خدوا منها بروتوكولات حكماء صهيون شغل شيطاني محض فالامريكان عارفين ان هم مطايا وان الناس بتحكم فيهم تحكم كامل النظمات الخفية دي اللي بتتحكم في المال والاقتصاد وال... سياسة وتعيين الحكام واللعبه القذره المسمى بالديمقراطيه وغير ذلك نازل هموم اللي عملنا سيف على رقاب العباد ويتحكموا المحكمه الدوليه محكمة الدوليه ايه يبقى في رئيس دوله موجود في في جنوب افريقيا تقولوا لا ده قبضوا عليه هي, هي لعبه هي فوضى اللي وصل الامور ان يقولك تحت مسمى الشرعيه الدوليه والمحكمه الدوليه يعملوا كده اتفرجوا على المحكمة الدولية محكمه العفن والزور والبهتان محكمه العمده والشيخ الغفر عملوا فخ للحكومات فجعلوا جميع حكومات العالم يشاركوا في سلطه عالميه تحكمهم جميعا ويبقى سيف على رقاب الحكام كلهم واللي حاول يتملص منهم يعملوا مشاكل ولذلك حكمه الان قاده العرب تكمن قادة المسلمين العرب تكمن ازاي لعبوا اليهود صح ازاي لعبوا منظمه الامم المتحده صح في حدود امكانيات وإزاي يحذروا منهم تام، وازاي يرجعوا الأموال اللي سلبت منهم لبلادهم تاني وازاي يأمنوا مكرهم ولا يثقوا في كلامهم ابدا إن قال لك انا واقف معاه ضد الحوتيين فأعلم إنه هو اللي بيأيدي الحوتيين وبدون سلاح إن قال إحنا عن حارب الإرهاب في داعش وخوارج داعش فعلم أنه هو الذي يسمح لداعش بأنها تتحرك ويفتح لها مساحه علشان يخنق ده شغل الابالسه ويستخدم هو المتحده الان في يقول لك احنا بنصالح من بين من الليبيين وبعضهم وهم عايزين يمكن الاخوان انهم يسيطروا على ليبيا عشان بس يرضم العمده نتنياهو قاعد في اسرائيل ازاي شعل للمنطقه وتبقى ملتهبه في اسقاط مصر الجزائر فيخلي المنطقه سينا في الشرق وليبيا في الغرب تضغط على مصر وليبيا في الغرب تضغط على تونس وعلى الجزائر ابلس صحاينه بحثل القرده والخنازير دي شغلهم لازم نبشهم واحنا عارفين التهديدات بتاعتهم يقول لك احنا بنهدد اما ما يوصلوش لحل مع واحد زي ما قولك قال له الرئيس السيسي إيه؟ انت مش عارف ايه في السادات يعني حنموتك هذا معنى الرساله فالرجل رد عليهم قال لهم شوفوا الاجال مكتوبة و ما نخافش من حد ويريتي زعاف الفصل نعرف يجيبوه الاجال مكتوبه وأي تضحيه حتبقى للبلد فهي شرف هو ده اللي يعني اتكلم كده وان قتلوه على نيه طيبه فيكفيه انه ادى الرساله لان احنا يعيش بكرامتنا يا قيمة الحياة قيمه الحياه فيتحكم فينا هؤلاء الأوغاد اللي قاعدوا يخططوا لنا على مدار سنين طويله مين الاخ خالد من القاهره اهلا خالد السلام عليكم وعليكم السلام مش شعائر الامم المتحده حضرتك فيه كل واحد 13 ورقه وكمان فيه شيء اسمه ملصق الليت عليه هو اتنين كل واحد 13 ورقه ال 13 باليوم 11 في ويوسف واخوه 13 لما بني سيدنا يعقوب قالوا اتنين على الامم المتحده وعلى 13 في تحت وحكي بكل أردين محكين وعالم أمريكا فيه 13 فضل عالم أمريكا وعادة الدنيا الإسرائيلي 13 فضل وحادثت في كمان الإتحاد الأوروبي شعاره العام التجيال اللي هو شعر المسلمين اللي هو عبدالله فيه في العين كده في اللي قنص حرم مكتوب فيها بكت في المقدس، اللي هو متجيال اللي شعر المسلمين اللي هو شعر المسلمين صحيح قصد الكلام ده فعلا كلامك مظبوط يا اختاري عادت تقول نظام العالم الجديد تحت, تحت المثلث <ror بنزام العلمي جديد> في الله تحت المثلث بتاع المثلثانيه ويظهر تحت نظام العالم الجديد مكتوب فيها القدس يعني شان ده جه وحبيتك كمان تحت 13 دول برده عدد درك ده بيسيد وكانت اون تحت وعادت خطوط الامريكيه على العالم امريكا كله ثلاث بشارات صحيح فكان ابتدوا ان نتشؤا في دراهه عالم في مجمع رسيه في دراهه فوق رأس النسر فيها 13 مجمة قمسية بقى عدد بني إسرائيل ده في في 16 13, 13 مجمة قمسية لعدد بني إسرائيل وعلى ستر النسر ستر النسر 13 خط برضه اللي هم عدد بني إسرائيل على ستر النسر وفجر النسر الميم والشمال في 13 سهل وغسل في 13 ورأة في رجل التانية. يعني إما الإسلام إما الحرب الأسوال هي نسر الجيش أميتي في رجل الناس والروف السلام هو الاسكلام اليهود يعني وانت هيتكرر ايه الاسم الفريدي الثاني ذهي الاسم الاسم الاسم هتدى الرقم 13 ده اللي هو على اقترادات حرم الناسينية وكذلك على عالم عندك وعلى وصنين الاوم وكذلك على وصنين الكيميتيت يعني عادة ولا بالنسبة الشمعيدان الصداية في الكيميتيت 7 سمعات سنوات بناء حكرة اللي ده الله يجزي خير الله يجزي خير الكلام وفعلا بيمثل حقيقه كل شيء مكتوب في الشعارات ديت بتدل على سر حط اليهود وهيمنه اليهود حتى على كل مخترعات هم وراها يعني أي مخترع أو أي واحد عنده فكر في العالم ويروح ويخدوه من بلده قل لك أمريكا بتوفر له وأمريكا متقدمة تيجي ده العقول اللي هي أغلبها من العرب أغلبها من العرب خدوه مدون جنسية هناك وأصبحوا أسد لما وفروا الإمكانيات بس الإمكانيات يستخدموها لصالحهم استخدموها لصالحهم وإذا رفض ممكن يقتلوه يعني وسيلة من الوسائل وفي الآخر يحطوا لك شعار اليهود داخل المنتج في ملف خفي يعني كل واحد عنا عنده جهاز كمبيوتر حيلاقي صورة ماش بين أصلا في أجهزة الكمبيوتر ولا تقدر تجيبها في البحث في داخل الملفات السرية داخل الكمبيوتر موجود عليها علم اليهود علم اليهود هيمنه كاملة بيحاولوا من خلالها ان ييجي الوقت يقولك احنا عملنا وعملنا وعملنا وعملنا وحيكشف هم هيجي حيك الوقت يقولك بقى يفتخر بالنصر اللي حققه لانه هو واحد قاعد بيشتغل بس على نفس طويل وحنا هنا بنستعجل الامور انها تحصل في يوم وليلة لكن في الحقيقة اتجاهاتهم الخبيثه أدت إلى ظهور ما يسمى بالأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة عبارة عن اتفاقية موقعة عليها من قبل جميع دول العالم تقريبا وجعلوها ميثاقا غير ملزم في قراراته إلا إذا خمسة وافقوا عليها اللي هو الأعضاء الدائمة في مجلس الأم يعني العالم كله ما لش لزمه الا ان خمسه يوافقهم يقول لهم كلامكم مظبوط طب يفضل الخمسه دول قالوا كلام العالم كله مش مظبوط يبقى العالم ده لا له اي على الاطلاق الخمسه دول مطايا اليهود شيوخ الغفر التابعين لعمده العالم الولايات المتحده ب... الامريكيه بريطانيا فرنسا روسيا والصين لقد أوقعوا جميع الناس حكاما ومحكومين في الفخ الدولي منظمة هيئة الأمم المتحدة وأصبعت هذه الهيئة ألعب في يد اليهود وتحقق حلمهم في السيطرة على العالم منذ قرون طويلة امتدت في التاريخ البعيد إلى ما بعد ملك سليمان بن داود عليه السلام فليست الأمم المتحدة مقام أو مقامة لسلامة الأمم المسوابة بين الناس في الحقوق والاجبات أبدا كما خدع الجميع بل هي تنفيس حرفي لبروتوكولات حكماء اباليست سهيو طيب خلينا نشوف المعضلات الاساسيه اللي موجوده في ميثاق الامم المتحده وفي هذه المنظمه الغريبه والعجيبة ميثاق الأمم المتحدة بيقول لك أنا اللي وضع الميثاق طبعا يهودي نص على حقوق الإنسان الأساسية وأنها متساوية لأمم كبيرها وصغيرها نقول هذا الميثاق أعطى هذه الحقوق باليمين وسحبها بالشمال وقوضها من أساسها بأربع وسائل خطيرة في ميثاق الزر نفسه له ميثاق الأمم المتحدة تشكل أربع معضلات لا حل لها إلا إذا تم القضاء على ملك اليهود الذي يتربع على عرشه هيئة عرش هيئة الأمم ويتحكم في الناس. في معضلات أساسية داخل الأمم المتحدة. عشان كده أقول لك ديه لعبة قزرة والكلام وال اللي إحنا نقوله ده طبعا هو كلام صادم ومفاجئ. لإن الكلام ده في إشارات وناس اتكلموا في هذا الاتجاه. لكن عرض القضيه متكامله بنقول لك اليهود خططوا عملوا بروتوكولات ابلست صهيون سنه 1897 وبداوا التخطيط في اشعال الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه لغايه ما صنعوا في موضوع عصبة الامم قبلها بعد كده صنعوا هيئه الامم المتحده وعملوا النظام سنه بسنه وهم قاعدين بيدرسوا إزاي سيطر على العالم لغايه ما يهيمنوا على العالم تحت مسمى هيئه الامم المتحده اذا اصبحت أسوأ وسيله للسيطره على العالم هي اللا شرعيه الدوليه في العالم اللي ما حدش يقدر يخالفها اللي يقدر يجيش عليك دول العالم وانت لو قلت لا هيئه الامم المتحده دي. الهيئة الهيئه القذره العفنه النجسه التي يقف من وراءها هذه المنظمات الخفيه الصهيونيه اول معضله تقويض حقوق الانسان في العالم كله انت بتتكلم على حقوق الانسان وما يتعلق بحقوق الانسان فيجي هو يضيع لك حقوق الانسان وهو عمل الميثاق من اجل حقوق الانسان فاحده إزاي دي اه لما انت تدي الخمسه من الدول حق النقد الفيتو في نظام التصويت المادة 27 من مساق بتقول ايه يكون لكل عضو من اعضاء مجلس الامن صوت واحد يبقى انت عندك 193 دولة يبقى عدد اصوات في الامم المتحدة 193 طيب وتصدر قرارات مجلس الامن في المسائل الإجرائية مجلس الأمن ده بيسموه المجلس اللي بيحفظ الأمن في العالم المهيمن على المية تلاتة وتسعين صوت عدد الدول اللي في مجلس الأمن كان خمستاشر فاكرين ولا نسيته خمستاشر دولة طيب مجلس الأمن الخمستاشر دول عبارة عن خمسة دائمة العضوية اللي احنا سميناهم بايه ها؟ لو انت فاكرين شيوخ الغفر احسن شيوخ الغفر طب والعشرة التانيين اللي بيكملوا الخمستاشر دول بيسموهم غفر بياخدوهم من الحرفيش ال193 او 178 بقية العدد 187 بقية العدد اللي موجود على كراسي و بنكيمون قاعدوا رصهم هناك على الكراسي كل واحد يقعد ازاي كأنهم قاعدين في قهوه وبيجيب لهم الشيشة عشان يكركروا فيه فهم قاعدين على الكراسي هناك يا سلام يا هنه وسعده اللي يقع عليه الضور ويبقى منصب ومنصب غفير يمشي جنب واحد من شيوخ الغفر الخمسه فبياخدوا كل سنتين دولة تشتغل بنظام غفرة تبقى غفير لشيخ الغفر فعشرة من الغفر ال193 اللي هم حرفيش اللي موجودين دول ياخدوا منهم مثلا ايه عشرة كل سنتين علشان يبقوا كل واحد يشتال البندجة او الفرد او بتاع الغفير الشايل البندقيه وماشي جنب شيخ الغفر ففي خمسة من شيخ الغفر وفي عشرة من الغفر والدول كلها سعيده اوي اوي ان حيتعين غفير عند شيخ من شيوخ الغفر الخمسه شوفوا بقى دولنا بقى لاول مره دوله في العالم تقول لا انا مش عايز ابقى غفير ولا يلزمنا الشغل بتاع الامم المتحده بتاعكم المملكه العربيه السعودية المملكه العربيه السعوديه وحاولوا دخلوا الاردن والاردن كانت مبسوطه معلش مع, مع... احترامنا في الاردن يعني مكان السعوديه ازاي السعوديه ترفض مع ان السعوديه سعت عشان تثبت لهم بعد ما نجحت قالت لا مش عايزين كان الملك عبد الله يرحمه آه... عايز يوصل رساله بيقول لهم احنا فاهمين. وقد كان وقرار رج الدنيا كلها ازاي ترفضوا انكم تبقوا غفره او واحد منكم يبقى غفير السعوديه ده نيله الشرف انها تبقى غفير للشيخ الغفر الخمسه اللي هناك فسبحان الله سبحان الله فعندنا دلوقتي مجلس الامن 15 دوله خمسه منهم الشيخ غفر فتوات يعني و منهم كل سنتين بتغيرهم اسمهم غفر فيبقى عدد الدول اللي موجوده في مجلس الامن 15 فبقول لك اي قرار يصدر مجلس الامن يوافق عليه تسعه يوافق عليه ايه تسعه طيب وتصدر قرارات مجلس الامن في المسائل الاخرى كافه بموافقه اصوات تسعه من اعضائه يكون من بينها اصوات الاعضاء الدائمين متفقه يعني لازم الخمسة شيوخ الغفر يوفوا وطبعا شيوخ الغفر كل واحد مركب في مناخيره بتاع حلقة كده ورشم ماسكه من مناخيره مسكها المنظمات الخفية بتاع العمدة ومجرجارين أكبر بغل فيهم وأكبر بهم فيهم اللي هي الأمريكان شدينه من مناخيره كده وبسحبوه فما تقدرش تقول لا مسكين الرؤساء مسكين البنوك مسكين كل حاجه اليهود اللي بيتحكموا في امريكا البغل الكبير ده تشده شده يمشي حاطين حلقه كده في في مناخيره سبحان الله لما يكون ده الوضع يبقى اذا العمليه كلها متحكم فيها تحكم كامل من قبل اليهود تعال نشوف المعضله ديت التشريع تشريع الميساق لحق النقد الفيتو للدول الخمسة العضوية يمثل قمة الاستبداد والتقيان في هذا العصر اللي بوله فيه عصر الدموقراطية وقال الدموقراطية صف مسلط على جميع الدول لأنه يجعل من إرادة دولة واحدة تمثل شيخ الغفر متحكمة في إرادة جميع الدول العالم وعددها 193 فلو أن هذه الدول جميعا توجهت إرادتها مباشرة أو بواسطة ممثليها في مجلس الأمن باتجاه قرار منصف وشريف لنصرة شعب مظلوم وإنصافه زي ما حصل للفلسطينيين من قبل إسرائيل وتهجيرهم وما فعلوه بهم فاللي يحصل إيه؟ تيجي دولة واحدة تمثل شيخ من شيوخ الغفر زي امريكا ولا فرنسا ولا بريطانيا ولا روسيا ولا الصين تقول فيتو لا مش موافق يعني 193 في كفه ودوله واحده في كفه فتغلب اراده الدولة على ال ايه ده ايه الهطل اللي احنا فيه ده دولة واحدة زي فرنسا تتحكم في العالم كله العالم كله بأفوادي وتيجي فرنسا تقول لي مش على لاتخذوا العالم امريكا تقول لي مش موافقه فيته اه فيته اللي وافع الكلام ده نقول له انت ما بيدكش لغير اقول لي بس <تصفيق> انت مش حاسس بنفسك بيلعبوا فيك اصبحت مفعولا به دولة واحده تمسك العالم كلها تعمل فيه كده طب وتقول لي بقى السلم والامن والسلام العالمي اذا هي لعبه بيحكه دي حقوقه على الناس كلها لا اللي قاعد يقولك إحنا احنا عايزين النظام العالمي الجديد و... والتطور والتقدم تنور ايه وتطور ايه بهيم او الله العظيم بقولك انت بهيم لما تتكلمني على ان اللي بيحصل ده تنور 193 دولة في العالم تيجي دولة زي بريطانيا قاتل كده على الخريطة لا تكتس تقوم تتحكم في العالم ده كله تقول لا فيته واحنا نقول ده ظلم بس احنا مستمرين فيه وحنقض على الكرسي وحنشرب الشيشة مع يكون كيمون من هناك من كيمون يرسلهم من يكون يا دولة يكون هناك وانت يا هناك يا بنت هناك من يكون على الكرسي ما هناك وما تدخليش كتير عيب يكون بقى من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك متقدم حسبنا الله ونعم الوكيل فاصل ونعود اليكم فانتظرونا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته فقال الذي